وَقَدْ كَفَرُوا بِمَا جَاءَكُم من الْحَقِّ يُخْرِجُونَ الرَّسُولَ وَإِيَاآكُمْ أَن تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ رَبِّكُمْ إِن كُنْتُمْ خَرَجَةٌ جِهَادًا فِي سَبِيلِهِ إِن كُنْتُمْ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 ومن يتول فإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدَ حَسْبَ اللَّهِ أَن يَجْعَلَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ الَّذِينَ عَادَيْتُمْ مِنْهُمْ مَوَدَّةً وَاللَّهُ قَدِيرٌ وَاللَّهُ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ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 إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين واخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون